طيب نعود إلى النظر إن شاء الله تعالى وآخر مسألة كانت النظر إلى المقصوبة وتكلمنا عن عن أحكامها صحيح المسألة الثالثة النظر للضرورة ويباح النظر الى مواطن الفتن للضرورة والمصلحة الراجحة استصحابا للقاعدة الشرعية الضرات تبيح المحظورات وقد صح عن الربيع بنت معوذ كما أخرج البخاري كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسخي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والقرحى الى المدينة والحديث بظاهره يدل الى مشروعية النظر الى مواضع الفتنة بقصد التداوي والعلاج كما هو ظاهر إذ لا ينفق ثمانيه فقط ما كانش في مكان ثاني بس شويه زنقنا أي ولا ينفك ما ذكرت الربيعة عن النظر الى مواضع الفتنة ولكن لما كانت الفتنة مأمونة من جهة ومصلحة العلاج ومصلحة العلاج غالبة من جهة اخرى ومصلحة العلاج غالبة من جهة اخرى ولما كانت مصلحة العلاج غالبة من جهة أخرى ترجح العمل بالمصلحة لأن المفسدة فكاد تكون عديمة كما صح ايضا في خصة الضعينة التي خرجت بكتاب حاطب ابن ابي بلتع ان ان قال علي للضعينة ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها لا تخرجن الكتاب او لا اجردنك السياف وفي دلالة الى مشروعية النظر الى عورة المرأة لضرورة الطب والعلاج. نعم او الاستغفر الله لضرورة ال... لضرورة النظر كما هو في الطب والعلاج وكما في تفتيش المجرمين واللصوص والشرخ قلت وكذا من مواضع النظر ما نص عليه أهل العلم بإجماع وهو موضع القضاء اعتبارا بالمصلحة الكبرى وهي التبرئة والاتهام المسألة الرابعة المسألة الرابعة ولا حد للنظر بين الزوجين وذلك لعموم قول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومتى اجازة الملامسة والاستمتاع أجاز من باب أول النظر، لأن أمر الملامسة والاستمتاع أشد وأن وأعلى من موضع من النظر. ولما صحى للسيدة عائشة أنها ذكرت أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم فيرى منها وترى منه وهذا فيه إشارة أو دلالة على مشروعية نظر الزوج للزوجة الزوجة والعكس من غير وجود حد للنظر بينهما يدل على هذا حديث علي الصلاة والسلام احفظ عورتك. الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك المسألة الخامشة او فصل المسألة الأولى قبلة الأبي ابنته والأخ أخته قلت وأما ملامست أو أما قبلة الأب ابنته فالراجح فيها الجواز إلا أن يتجنب فيها مواضع الفتنة والافتتان فقبلة الفم أما إذا كانت القبلة فالرأس أو نحو ذلك أو على الجبين فلا بأس بها لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها لما دخلت عليه أما قبلة الأخ أخته فيكون فيها باب الاحتراز اعلى واشد كما ان يكون بينهما من الفارق العمري او السني الكبير وان يقتصر فيها على ما تكون في الجبين او نحو ذلك لا عرى وهذا طبعا لا أعتبره من باب الإلزام بقدر ما هو من باب الاحتياط إن في روايات أن عبد الله بن الزبير اعتنق سيدة عائشة صحيح وفي روايات أن السيدة فاطمة قبلت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا نقول إن الاحتياط في هذا الباب يتعين فأنا أقول هذا من باب الاحتياط لا من باب الإنزام واضح طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قبلة الرجال بعضهم البعض وليس هذا الفعل من السنة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فذكر المصافحة أما ما يكون بينهما من العناق من غيره. فذاك في مواضع كما جاء عن الصحابة كعند القدوم من سفر او حال ما تصيبه نعمة كما جاء في خصة كعب بن مالك مع أصحاب الرسول عليهم الصلاة أو عليه الصلاة والسلام وأما ما درج عليه الشباب من التقبيل والعناق أبدا حال اللقاء فليس من السنة بل هو بدعة لكن في نص في نص يا إبراهيم موسوئل عن العناق قال لا صحيح سئل عن المصافحة قال نعم فنحن معنا نفس ايه ماذا في معانقة تمت ولكن لم تكن على هذه الصورة التي عليها الشباب اليوم كلما يلتقيان يتعانقان لا الحديث قال له الصحابي يتعانقان قال لا يتصافحان قال نعم مثل الثالثة تقبيل يد العالم وهذا التقبيل مشروع لم ينه عنه بل صح عن السلف أن بعضهم كان يقبل يد بعض كما حصل. من ثابت البناني كان يقبل يد أنس وقد جرى بذلك عمل الأم من تقبيل يد العالم ولما في ذلك من إظهار توقيره واحترامه والاعتراف بفضله ولكن ينبغي قصر الباب على ما يلي اولا ان تتخذ عادة ان تتخذ عادة لانه ان وقع هذا التقبيل بين السلف لكن لم يخرج إلى حد العادة عنده. ثانيا أن يراعى فيها أمن الفتنة كمثل أن يخص بذلك ما أمكن العالم الذي جمع مع العلم شرف السن يبه هذان اقول شرطان او قيدان في مسألة تقفيل يد العالم او نحو ذلك من ان لا تتخذ عادة وثانيا أن تكون الفتنة مأمونة بحيث لو كانت في حقي زي الشيبة أبعد عن الفتنة والافتتان والله تعالى المستعان طب بقيت ساعة أو أقل من ساعة للمغرب وطبعا نحن الآن مفروض نتهيأ للذهاب إلى مسجد قبيل الامتحان فأنا أعطيكم هذه الساعة كاملة لتذهبوا على راحة وبحيث أن الامتحان يبدأ بعد المغرب مباشرة ولسنا نؤخر صلاة المغرب اليوم لأجل أن يتسع الوقت للامتحان فإن شاء الله تعالى تتفضلوا إلى هناك وطبعا ولكن انتظروا قليلا يعني حتى نهاتف شريفا فننظر ماذا فعل بأمر المذكرة وإلا سيتوزع يوم الخميس وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم